Bismillah language... al-Rahman Sesedihnya miladnya, dan ia membahagikan orang-orang yang beriman, 124. أن لهم أجرا حسنا 125. ما كفين فيه أبدا الذين قارط تخاذل الله ولذا Kalimat tak keluar dari akhwahin, ia kau nairak riba, fala alak dahsyur ب ا ا ن لبت أن أصحابك في ورقي كانوا. فَقَالُوا رَبَّنَا أَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا قصة <تصفيق> عليك Lend what the لهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا وَكَذَلِكَ أَعْبَدَا الذين غنبو على أمرهم لاتتخذن عليه. اصبر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 Aku قل <تصفيق> اِطْفِ ثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ قَلِيرُكَ فَيَعَالَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ فَحَنقلب كفك في على ما ان فقتا وهي خاويه على عرش ويقول أَنِ اعْلَمْ أَنِ اعْلَمْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُوْنْ وَسَيِّرُوا الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِغُوا عَلَى صَفَ اللَّهَ دِجْتُمُونَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ أَرَهُ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعُدًا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 انما لان هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته لِالظَّالِمِينَ فَذَلِكَ ما أَشْهَدْتُهُمْ خلق السماء كنتم اتخذ المضر ورأى المجربون النار قَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا ذَلِكُ الْقُرْآنِ لِلْنَاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ لِإِنسَانٍ أَكْثَرُ شَيْءٍ on that. ومن أعلم the baby من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى او فَنُعذبه ثم نرده الى ربه فيعذبه عذاب only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 com I'm the...